مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ديق خصام لا ليقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا توجر سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يانو قلبك يصفو سامح أنت الرب سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى س نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا توجر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 Dilub, yasagat kuli dzat, di baini salahan, yushiat kuli jirih, lqalbi balsem, dan shuri al khira tabasam, atlati alafwa, wadahu ya واصفح واخفر وعفو قدرك يعانو قلبك يصفو سامح أنت الرائح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح